Book two Četrdeset i jedan Wahidun wa arbaun Orijentacija Gdje je turistička agencija? أين مكتب الاستعلام السياحي؟ أين مكتب الاستعلام السياحي؟ إيمتلي بلان غرادة زامنة؟ هل عندكم لي خريطة للمدينة؟ هل عندكم لي خريطة المدينة؟ موجلسة أوفده رزيروساتي هوتلسكا صوبة؟ هل يمكن هنا؟ حجز غرفة في فندق هل يمكن هنا حجز غرفة في فندق ج أين هي المدينة القديمة أ هي المدينة القديمة جدلة أ هي الكتدية أ الكتدائية؟ gdje je muzej? Ajna huwa l-muthaf? Ajna al-muthaf? Gdje se mogu kupiti poštanske markice? Ajna jumkinu šira'a tawabi'a Barid Ajna jumkin šira'a tawabi'a barijed? Gdje se može kupiti cvijeće? اين يمكن شراء زهور اين يمكن شراء زهور gdzie se mogu تذاكر سفر اين يمكن gdje je pijaca? Ajna suq? Gdje je zamak? Ajna al al Kada počinje turistički obilazak? Mta tabda al kada se završava turistički obilazak? Mata tantehi lžavla? Koliko dugo traje turistički obilazak? Kam muddete lžavla? Ja želim vodiča koji govori njemački. اريد مرشدا يتحدث الالمانيه اريد مرشدا يتحدث الالمانيه يا جليم فوديچا مرشدا يتحدث الايطاليه اريد مرشدا يتحدث الايطاليه يا جليم فوديچا كوي غوفوري أريد مرشدا يتحدث الفرنسية أريد مرشدا يتحدث الفرنسية